صلى الله عليه القدير يتقبل من الجميع صلاتهم ودعاءهم صيامهم وقيامهم إنه سميع مجيب وبعد قليل إخوة الإيمان تقام صلاة الترويح ويأم المسلمون هنا ويأم المسلمين هنا كل من فضيلة الشيخ عبد الرحمن اسديس وفضيلة الشيخ سعود افريم وذر الدموع نحيبا وابك من اسف على فراق ليال ذات انواري على ليال لشهر الصوم ما جعلت الا ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزاري يا لائمي في البكاء زدني لحظات وتقام الصلاة صلاة القيام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 لَا اخْرِنْ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحدة أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الله, الله أكبر سمع الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيق له شيطانا فهو له قرين وانه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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان فِي ضلال مبين فإما نذهبن بِكَ فإنا منهم ملتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم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 وما نري من ايه الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون الله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 لا يكاد يبين فلولا انقي عليه اسوره من ذهب اعجا معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفنا تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين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 منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه العلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتون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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها قالدون وتلك الجنة خالدون. لا يفتر عنهم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكون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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان من خلقه ولا ان من خلقه ليقولوا الله فانا يخفكون وقيل يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عن قل فسوف يعلمون الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده that uh I -huh. امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف أن العذاب إنا مؤمنون أنا له الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إن عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا ملتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا على الله إني آتيكم بسلطان I don't know. Allah.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 ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون الله الله الله سميع الله لمن حمده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 فوق رأسه من عذاب الحميم. ذوق انك انت العزيز الكريم. ان هذا ما كنت لفاكهة آمن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 إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي أنفسكم وما وفي خلقكم وما يغث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون وين لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم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 هم عذاب من رجز اليم الله سمع الله لمن حمدا ربنا Thank <laughs> you.